يلا الفتحوية كلهم يقولوا مع بعض سوا يا هلا حي الفتحاوي فتحاوي رمزا سيطالي يا هلا حي الفتحاوي رمزا سيطالي يا هلا حي الفتحاوي Kastelitele, me olemme بحيك يا ابو جراح يوسف, يوسف. <متصفيق> هي هلا حي لفتحاوي رمزاً <متصفيق> حي فتحاوي رجز المضانه هي حي لفتحاوي فتحاوي رجز المضانه شهدنا اقصى كذا ابن بسك ياريت الناس اللي بالساحة حبايبي رجاء الناس اللي بالساحة خفوا شوية حبايبي إياها <تصفيق> لوحي الفتحاوي فتحاوي رمزني ضالي إياها لوحي الفتحاوي فتحاوي رمزني ضالي مرة طح حتى جينيني ترجى من اللقاني أفعالي Tässä on hänen. Yllä on hänen. Yllä on hänen. Yllä on hänen. Yllä on hänen. Yllä on hänen. Yllä on hänen. Yllä minya fadha wa ya ashu Voi, se! Voi, se! Voi, se! Voi, se! هزك ريح صادق قول الخطيئ Yeah <laughs> يا الناس بالساحة بابي يخوف الناس العيون أحلى عريس بسمك يا بعلاء بسمال الزازة وينك يا وين يا ريت يا يا ريت يا وينك يا وين الله أكبر يا ريت اخوان العريس اخوان العريس في الساحه وينك يا مصطفى وين وينك يا ابو وديعة يا عيونك يا ابو إبراهيم والله نار الساحة نار من العرب الكم فجرناها الصمت بدم فركشة من العرب الكم فوق ما يزيد الهم واللي مش تاجر صار يا علاني يا مالي يا علاني يا مالي فجرناها الصمت بدم فركشة من العرب الكم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 Yalla ya Abu yahla ya